بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خداي بخش دوم هربان إذا وقعت الواقع كاتي الرودا والسام ناكك بيجديد ما بس روجي قيامتها ليس لوقعتها كذبة الرودان ياو كار السات حقيقتها كزنا بروي بين بيتو براسه نزانت خافضة الضافعة نظم کروه و برز کروه، ایمان داران برز و پایه بند، ناسانیش، سر شور و رسوه ایدار رجت الارض رجوا و بستی الجبال بسا فکانت هبا ام منبثا که تیگ زوی دشلقه تو لرزید جو وكان يشورد وخاج دبن تختو ساف دبن برزي كان نشي وكان بردكن دبن تبوتوزي شي برشوبلاو زويان بي تختو ريك ذكريت وان كنتم ازواجا ثلاثه او كات اي استوا اصحاب الميمنه من اصحاب الميمنه دستي الراستان در جاء سوزاني اوان لا تسخوش يقدان واصحاب ما أصحاب المشامه اروها دستي تشبو لارو ويركانش اي او شومانا لا تسر گردان يقدان والسابقون السابقون دستي سهم پیش کو أوانا المقربون في جنات النعيم لبخكاني بهشتي من الاولين وقليل من الاخرين دسته چی زور یان لوانن که زودتون بادن بانگوازی خداو دسته چی کمیش یان لوانن دواتر بشوین اوانده ربازی ایمانیان یان گرتبر علی سرور موضونت متکئین علیها متقابلین لسر کرسی و قنفی نخشدارو و راو دانشتون شان یان دادا و لسر کرسی کان بران بر بيک. دیاره کلبونی تایب تیدا که همیشه لبهج دا بر دوامه عليهم ولدان مخلدون. لونی جوانو اسکسکو نمر بدوریان دادنو خدمتیان دکنو همیشه گندنو پیرنابن. با و آبادی و کاسه مم معین. بکپو دلکو سراحیه و دگرینو لپرداخی تایبدا جره شربته شرابو خورنو ی بتا مو خوش یان پیشکش دکن کله سرت ها و یچی روان و پردکرین لا یصدعون عنها ولا ينزفون او شرابانا نسر یان پی دیتا نسر خوش دبن وفاكهة مما يتخيرون ميوشيان بوداجيرن بارزي خوين لي هال دبجيرن ولحم طير مما يشتهون گوشتي هر بالنديش كحزي لي ابكن بويان اماديا وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون و يتبعون أن يتبعون بها و يتبعون بها و يتبعون بها جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لباداشتی كارو کرد وي تاتشان دا كدهان کرد هذا يمكننا أن نعرف ندرس و نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف ونعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين دستي راستا كانيش جاتو زاني كأوانيش لتخوشيك دان في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. لجر سبري صدري بدرق دان. أروها درختي موزيش كبر هماكاني تشين تشين لسريكن يكن لجر سبري دان. لو باخ خوشان دا. وما مسكوب. تافقي جوانو حوز فواري الراز ويتدايا وفاكهة كثيرة لا مقطوعه ولا ممنوعه ميهات الزور هم تشنج نبربومي تواود بيت نقد غكراويشة وفرش مرفوع روها راخر برضو بلنديلة إننا أنشأناهن إنشاء او حور يعني ما بتايبت بوا دروست کردون فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لاصحاب اليمين کردو بحور يعني هميشة چيج هاو سرکان زور خوش دويتو همو هاو تمنان أمانا همو يبوا دستي كان او ان انها ميكرد وكان يان درايه دستي راستيان ثلتم من الاولين وثلتم من الاخرين او ندستي شي زور يان ليمانداراني پيشينن هروا دستي شي زوريش ليمانداراني دواين دگرتوا وا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال لولا شوا دستي چپكان قرب السريان بوبارو دوخي كتي كوتون في سموم وحميم لنا وقروا آوي لكل دا جيريان خواردو ودتلينو وضل من يحموم رادا كان بوجير سيبر كعويش دوكالي الرشو قرمو ستنرا لا بارد ولا كريم نفيانكو نبكشي حوا وديت إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. سك براستي <تصفيق> أوان كات خيلنا و حرام دات لانوى وان كان يصّون على الحات العظيم أان بردام لسرجناها الجوركبيانداد جد ها والديان بو خدا بريار دادا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَ الْأَوَّلُونَ همیشه دانوود اَيَا كَتَكْ اَمَا مَرْدِينُو بُوِيْنَ قل إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ أي بغمبار بيان بلي بيقومان بيشنان و باشنان هرهمو يان كو ذكرين أو رابيز ذكرين بروا ميدان الروج دياري كناو ثم إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضالون المكذبون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 باشان بغمان ايوه اي قمراو بباوران اي اوان اي كبرواتان بالراستي كاننية لبروبوم درختي جقنبوتي جدخون ورقو سكتاني لأبردكن انجا اوي لكلشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما اميوان داري اوانا لقيامت دا اي ما دروس ماان کردون تبو تشي برواناكن اثر ايتم ما تمنون جابن بلن او من يكلجي خويدا دايدانين تشيو تشونا لم سردمدا زانست هنديكنيه نيكاني رن كردوتوا كاتشون لنيوان مليون هذا بيستي خدا يك داني يك دگريت لغل هيل كوكيكدا لسرت هاي درزبوني ادمي زاده انت تخلقونه ام نحن الخالقون ايا ايه ودرسي دكنيان نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون اي من خشيمردن مالني وانتا دا بريار داوا که از دسالاتی پیش امان نکوت او به تو آشنی نیم کلا شوی نی اوان نوی تربه هنی نو بی خی نشوند تان یا علمتم نشأت الاول فلولا تذکرون. شوین با خدا خو اوتابونی سرتاو یکم جرتان زانی وو بچهای خو تان كواتب يا داوري ورناغر نو بيرنا كنوا أفرأيتم ما تحرثون اياسرنستان داول لو زبي كداي تشال نو داي تزرعونه ام نحن الزارعون اي اي ودي روينن؟ يا هر امين روينر وبرهم هنر لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ان جاء قرب مان دمان كرد شيل كوت بخير أو سادستان ذكرد بقسي بهدا انا لمغرمون بل نحن محرومون بخفتوا بشاره ودلين براستی زرری چاکمان کرد رنگ را خوان بالکو به بریو به بهره خوان الماء الذي تشربون ای سرندی او آوا ندان که روزانه چند جار دی خونوا لش و واحد چه درستی لا تشي من المزن أم نحن المنزلون ايا إيوه داتان بزاندو الله ورکانوا يان إيوه دابا زينرين يا ساي تايبه لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ما بمان وستايا او آو من دكرد خوية چي تالو سوير جابو سباز غزاري ناكن افرأيتم النار التي ترون. ايا سرنجي او آغره نادن كدائي دجرسينن لجورها سرچاوة وچي او چوانا اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون ايا اي ودارا كيتان دروس كردويان ايان اي ما بديهنرين امش آماش ايا كان نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين اسمع يا ربك نحن جعلناها يقضي به اسم الله ويقضي به اسم كياد ويقضي به اسم الله ويقضي به اسم الله ويقضي به اسم الله ويقضي العظيم جاکا وتاستای شو سپاس گذاری پروردگاری گورباو با ناوی پیروزی همیشه ل زارد بیت بلا اقسم بما النجوم سوندم استرکان لا اسمان فراواندا کل اجمار الناین وانه لقسم لو تعلمون عظیم بیگومان ام سواندا گربسانن سوندچي زور گوريا لمسر دمدا زيات الرون بو بوتاوك خداي بديهنر مليون هاكا چشان ومليار ها استيري دروس کردوا كاكم علي خور لآست دا زور بتوكن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون براستي اويكا محمد دي خينتوا قرآن ايكا زور بيروز وبرزا لكتي بشاراو داكا لوح المحفوظة بارزراوة ارواحا نسخه كان يسر زويشي پاريزراو پاريزراو دبيت هتا دنيا دنيايا لا يمسه الا المطهرون تنها با كان نبيت كزدستي لينادات تنزل من الرب العالمين أم قرآن اللا لائن پر جهان جهانيان ونردرا وتخواروا أف بهذا الحديث أنتم مدهنون لقل أوهم ورئزة دا كدرباري قرآن وترا هشتا ايوا أي باور لاوازان دودلن برامبر أم گفتار وفرموده كم ترخمن لبجهناني فرمانا كاني وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ هَم بهر يكذب وايا القرآن وري بجرن بوتا اويك برواي بينا كانوا بدرو اذانان لا لولا اذا بلغت الحلقوم باشا اوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كروح تاندقات وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لي بلام فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين خواكر اوزندونا كرنا وباداج نادرينا وا او روحتاند جراي وا فروح وجنة نعيم جا اگر او کسی که لسر مرگ داره لنزی کانو خوشی او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهایی بهشتی بر لناز نعمت تا و رایتی. و اما من أصحاب اليمين، فسلاملك من أصحاب اليمين. خو اگر لدستی راستانی جبید. أولا لا دستي راس تانوا صلاوت بيشكش دكرت واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم بلام أقر لدستي أوان بيت كجمران بروايا ببرنامج خدانيا بآوي لكل بيش وازيل يدكرت ريت إن هذا لهو حق اليقين برستي أوي كباسمان كرد حقيقة الراستقينيو دور لجمانا. فسبح باسم ربك العظيم كوات استايشو سباز غزاري پر وردگاري غوربكا باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت